وإننا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنى لا ندري أشر أريد بما في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وَأَنَّ مِنَ الصَّارِحُونَ وَمِنَ الدُّونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدَ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَلَن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا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 فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسقون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا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 وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَذْعُوهُ كَادُ يَكُونُنَّ عَلَيْهِ لِبَذَأٍ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدٍ قُلْ إِن كُم ضَرًّا وَلَا رَشَدَا قُلْ إِنِّي لَا يُجِيرُنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَن أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدَا إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَتَهُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا حَتَّى إِذَا رَأَوْمَا يُوَعَدُونَ فَسَيَعْتَ علمون من أضعفنا صروا وأقل عدد قل إن أدرى أقرب ما توعدون أم يجعل له ربي أمذا